النظام الكنسي المسيحي وما تبعه من توزيع للسلطات الكنسية التي استعاروا فيها نمط التوزيع الإداري والسياسي للسلطات في الدولة الرومانية كذلك نجد أن الكنيسة نهلت بشكل كبير من الثقافة الرومانية في طراز الكنائس وفي تزيينها وزخرفتها وفي الثقافات الأخرى تراث الثقافي الكبير الذي كان عند الرومان والذي تأثرت به الكنيسة المسيحية إلى حد كبير وكيف انها تطورت الى ما يشبه الدوله ثم الى دوله كامله قبضت على السلطتين السياسيه والروحيه وبذلك خالفت نصا مهما من نصوص المسيح وهو اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله اليوم نتحدث عن المسيحيه الحاليه وواضعها من هو واضع المسيحيه الحاليه هل هو المسيح ام هو شخص اخر لقد اشرنا في محاضرات سابقه الى دور بولس بولس الرسول في تاسيس المسيحيه الحاليه كان اسمه شاول وهو اسم يهودي كما تعلمون وهو فعلا يهودي كما سيتضح اسمه بونس شاول مهم. لقد قدر لبولس ان يكون له تاثير كبير في وضع المسيحيه قديما وحديثا قديما حينما سن ووضع التشريعات لها وحديثا حينما سارت على الكنائس على تلك التشريعات يقول عنه بيري وهو أحد المؤرخين الكبار في تاريخ الأديان الغربيين يقول عن بولس إنه هو في الحقيقة مؤسس المسيحية إنه في الحقيقة هو مؤسس المسيحية ويقول عن ويلز إن كثيرا من الثقات العصريين يعدونه المؤسس الحقيقي للمسيحي يعني ليس المؤسس الحقيقي هو المسيح عليه السلام وإنما المسيحية بعد مسيح اتخذت لونا آخر واتجاها آخر يختلف إلى حد كبير يكاد يكون اختلاف جوهري وكل مع عقيدة السيد المسيح التي نادى بها على سنة الرسل من قبله ليانة التوحيد فلذلك هناك تطوير هناك تحوير قام به كما يرى الثقات يقول كثيرا من الثقات العصريين يعدونه المؤسس الحقيقي للمسيحي وسنرى ذلك <تصفيق> قلنا أن اسمه كان شاول اسم أبراني يهودي ثم سمي فيما بعد بوس أو بولس الرسول الرسول مما يدل على يهوديته وتعصبه للديانة اليهودية فقد كان سائرا على المنهج اليهودي ومعارضا شديدا قسوة لأتباع المسيح عليه السلام يقول أنا يهودي فريسي ابن فريسي على رجاء قيامة الأموات هكذا يقول بولس أنه هو يهودي فريسي على رجاء قيامة الأموات فإذن والفريسيون كما تعلمون كانوا من أشد خصوم المسيح وأكثرهم قسوة عليه وهم الذين شاغبوا وحرضوا على قتله وقد رأيتم واستمعتم إلى النصوص التي ذكرناها والتي يخص فيها الفريسيين والكتبة بالذكر المسيح عليه السلام يخصهم بنقده وهجومه القاسي ايضا فهو إذن ينتمي إلى طائفة الفريسيين المتعصبين للديانة اليهودية أتباع التلمود وما أدراك ما أتباع التلمود يقول أيضا سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها وكنت اتقدم في الديانه اليهوديه على كثيرين من اترابي من جنسي على أي حال او كنت اوفر غيره في تقاليد ابائي كان يعني مضطهدا شديدا للمسيحيين وكان متقدما في الديانه اليهوديه يقول عنه لوقا لوقا في له كتاب باسم الرسل يقول كان شاول راضيا بقتل المسيحيين وكان يسطو على الكنيسة ويدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن ولم يزل ينفث تهديدا أو تهد وقتلا على تلاميذ الرب وكان يبدو يسوق السجناء إلى مناطق مختلفة إلى دمشق أو يأتي بهم إلى اورشليم نساء ورجال من أتباع المسيح كان أقرب إلى ما يكون شرطي مهمته وظيفته أن يجلب ويضطهد أتباع المسيح عليه السلام هذا الرجل فجأة فجأة تحول إلى مسيحي أيضا متطرف كيف حدث ذلك ينقل عنه لوقا في أعمال الرسل يقول عندما كان بولس قريبا من دمشق فبغتة فجأة أبرت حوله نور من السماء فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له شاء لماذا تطهدون فسأله سأله من أنت يا سيد فقال له أنا يسوع الذي تطهده فقام وهو مرتعد ومتحير قال له ماذا تريد أن أفعل قال قم وكرز بالمسيحيه تكريز هذه كلمة قديمة لعلها يونانية أو من اللغات السامية القديمة بشر بشر بالمسيحية وإلى الآن الكنيسة القبطية تسمى الكرازة الكرازة المرقصية للعلم يعني فيها التكريز يعني التبشير البشارة شيء من هذا القبيل فهكذا فجأة ظهر له المسيح في الطريق فتحول طيب تحول على طريقته الخاصة هذا العنفوان والجبروت الذي كان يلهب به بصياطه ظهور المسيحيين انقلب أيضا داخل المسيحية إلى تيار جديد واتجاه جديد كل من يعارضه صار أيضا ينفيه عن ساحة الرحمة ويعتبره معارضا للمسيح فيختم في لوقا هذه القصة بجملة وقال أنها غيرت وجه التاريخ. يقول وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله. أول مرة ترد كلمة ابن الله على يد على لسان بولس فيما نقل عنه من تلميذه لوقا. كان من تلامذته المخلصين لوقا. ولذلك كان يسميه بالحبيب. كان مخلصا له لان اكثر الحواريين عارضوا اتجاهات بولس تبروها تزييفا وتحريفا للمسيحيه الحقيقيه فاذا لم تكن بنوه المسيح معروفه حتى جاء بولس فاخترعها اختراعا وبدأ التحدثون أن هذا كان في سنة 38 ميلادية والسؤال وال المطروح هو هل كان لبولس أساتذة ممن تعلم المسيحية ممن أخذها ممن قرأ الأناجيل وعلى من تعلم شرحها أو تفسيرها أو حفظها أو شيء من هذا القبيل ما دام كان هو من أكبر المعادين للمسيحية من هم أساتذته هو يعد لهذا السؤال قصة إجابة يعني شبيهة بقضية دخوله إلى المسيحية قضية دخوله إلى المسيحية كانت قصة ألفها لا ندري مقدار نصيبها من الصحة كذلك قضية ممن تعلم المسيحية من هم أساتذة شاؤل في المسيحية أيضا قص لنا قصة إما أن تقبل وإما أن ترفض ولكنها في جميع الأحوال لا تناقش لأنك إذا ناقشتها فستردرب بها ربما عرض الحائط لكن هذه قصة إما أن ترفضها جملة أو تقبلها جملة طبعا ما دام بولس أصبح رسولا يجب أن تقبل منه القصة كل ما يقوله يصبح هو من عند المسيح ومن عند الله يقول أعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان لأني لم أقبله من عند إنسان ولا, علّ ولا علمته من إنسان بل بإعلان يسوع المسيح هذه رسالته إلى أهل طلاطيا. كان هو يرسل رسائل هذه كان لها ناحية مهمة فيما يسمى بعالمية المسيحية جدا جدا هامة رسائله كان يرسل إلى أهالي كورنثا في اليونان إلى أهالي أثينة إلى روما وتقرأ ويبدأ يكون له أتبع في كل مكان الـ الـ يعني الإنجيل أو الإنجيل اللي يبشر به ما تعلمه من إنسان ولا قبله من إنسان بل بإعلان يسوع المسيح وتستغرب من ذلك هو لم يرى المسيح قط ولا سمعه يتكلم ولكنه قال بصلة مباشرة بينه وبين المسيح كيف هذه الصلة صلة أدخلت المسيحية أدخلته في المسيحية وسكبت في نفسه التعاليم الجديدة ما هي هذه الصلة؟ ما طبيعتها؟ لا تسأل عن ذلك فإذن هو لم يتعلم من إنسان بل من المسيح والثقات يؤكدون أنه لم يسمع من المسيح شيئا ولم يرى طبعا هذه الدعوة أعطته الحق في أن يهاجم ويعارض كل من يعارضه لأن صار من يعارضه كأنه يعارض المسيح وهذه قضية أيضا نقطة جوهرية هامة لا يقف بولس عند هذا الحد بل راح يقول في صراحة أنه الوحيد الذي اؤتمن على المسيحية الصحيحة أنه الوحيد بعد الذي اتمن على المسيحية الصحيحة وعلى إنجيل مجد الله المبارك وأن كل ما يخالف ما يقول به من تعاليم كلام باطل دنس مخالف للعلم كاذب الاسم يتظاهر به قوم زاغوا بالإيمان زاغوا عن الإيمان ولهذا يجب الاعراض عن مثل هذا الكلام طبعا هذا الكلام يقول في حق بعض الحواريين من أتباع من أنصار والذين كانوا مع المسيح هؤلاء بدوا يعارضون ويتشككون في أمر هذا الرجل لأن دخول بولس للمسيحية أحدث ضجة فيما يبدو تذكرنا بدخول بعض المشركين القسات إلى الإسلام لكن كان هنالك الرسول عليه الصلاه والسلام وجودا فأكبر طاغيه مثلا في الشرك يصبح يروح ينتقل الى الأجانب الثاني ويلتحق بالمسلم طبعا المسلمون فرحوا لان جبار عنيد مثلا دخل الاسلام صار بدل ان يكون من خصومهم صار من أتباعهم هكذا استخف الأمر يعني والنشوة بالمسيحيين حينما دخل بولس، كان صوتا يعذبهم ويلاحقهم في كل مكان، وإذا به يدخل إلى المسيحية، فدبت نشوة، لكن المسيحيين الثقات المخلصين وبعض أتباع المسيح. من الحواريين تشككوا وارتابوا في أمر هذا الرجل ودخوله إلى المسيح، فبدأوا يحذرون منه لكن هنالك شخصان دافع عنه هو برنابا الذي ينسب له الإنجيل المشهور قدمه إلى أصدقاء المسيح إلى أتباعه ولوقا كان ومخلصا وفيا له وكان يدد الشكوك التي تسار حوله لذلك عبر عنه بالطبيب الحبيب يسمي لوقا لا أي حال فلوقا كتب رساله اسمها اعمال الرسل ولم تكن هي حقيقه عن اعمال الرسل انما كانت عن مآثر بولس أو معجزاته وكراماته وانجيل لوقا هو افكار بولس افرغ فيها بالتلميذ في كل ما عنده افكار بولس هو بالحقيقه فبدا يعني يوجه هذا النقد لانه يقول كلام باطل دنس مخالف للعلم كاذب كذا هذه كلها هذا الكلام ال الشتائم التي يوجهها إلى إلى أتباع المسيح وإلى الحواريين الذين كانوا مع المسيح، ولا ندري كيف يصف معلم ديني أو رسول زملاءه بهذه الاوصاف المهم أنه هنالك كان من يتشكك به، وفعلاً. هناك رأي على أن بولس هو دخل المسيحية لكي يضربها من الداخل ويفتت النقاء الذي كانت عليه وفعلا انقسمت إلى كنائس وإلى فرق صارت عديدة بسبب تحريفات بولس أما يعني يمكننا تلخيص المبادئ الأساسية ل... التي اعتمد عليها بولس في الترويج لثوره الج للمسيح مسيحية أولا أهم هذه المبادئ التي عليها بولوس دين هذه ناحية مهمة جدا. نقل المسيحية نقلة واسعة من كونها ديانة خاصة لبني إسرائيل ديانة محدودة صارت كأنها دين عالمي هذا التحول أكثر يعني أنا من أكثر مصدر حتى من مصادر مسيحية المنصفة التي تعترف بهذا بما فعله ومحوره بولس تقول فعلا هذا التحول جاء على يد بولس لقد سمعتم المسيح وهو يقول جئت للخراف الظالم من بني إسرائيل كان يرفض أي دعوة خارج حدود بني إسرائيل جاء للإصلاح فديانته ديانة لأمة وليس لكل الأمم وليس الديانة عالمية الذي جعلها ديانة عالمية هو بولس فظهر ما يسمى بالتبشير الذي درجت عليه الكنيسة حتى يومنا هذا عندهم وظائف لا تكل ولا ولا لا يكلون ولا يملون منها ولا يهدون في كل وقت في كل حين حتى في أيام الحروب تجدهم ينشرون قساوستهم في العالم لنشر والدعوة للمسيحية وفي كل مكان يخطر بالك في الأدغال في المجاهل في الغابات في القبائل البدائية وإلا ذول جنوب السودان كيف تحول قسم كبير منهم إلى المسيحيين كانوا يعيشون في الأدغان قبائل بدائيه جدا الإدارة الإنجليزية حينما استولت على السودان فصلت جنوبه عن شماله فصلا مقصودا يعني وضعت قيودا شديدة على من يأتي إلى الجنوب من الشمال الشمال المسلم العربي مختلط بالدم العربي والأفريقي والمسلم بوجه عام لا تعطي هذا القلي أستاذ في التاريخ سوداني وهو ثقة يقول عملت فاصل عسكري وإداري وأمني لا يذهب إلى الجنوب إلا يعني من تتيقن بعض التجار بعض يقيمون مراكز للبيع للشراء إنما فصلته عن خوفا لأن يعرفون أن الإسلام بين ينتشر بسرعة وبالتالي مقابل هذا الفصل تعاونت هي والكنيسة المسيحية خاصة الكنيسة الانجليكانية هذه، وربما كنائس أخرى أعطتهم الحرية في أن يفعلوا ما يشاؤون، فقاموا بأفعال عجيبة فينقل هؤلاء يأتونهم في الغابات البدائية، ويعطهم الملابس، يسترونهم لا شبه عورات يعني، هناك كانوا في، يعيشون عيش بدائي تماماً. ويعلمونهم الانجيل من الصفر ومن تحت الصفر حتى يبداوا مع الى ان ظهر ما يعني كونوا جيبا المهم حينما الان تسمع بالاخبار الجنوب المسيحي والشمال المسلم تخطيط شيطاني ابليسي عجيب تتعاون فيه الكنيسه مع مع الشيطان مع من تستطيع ودائما كانت هي مع المحتل الطلاع الأولى هي بالقصص فإذن التفشير وهو هو صورة هو استمرار لمنهج بولس لرسائله التي كان يرسلها إلى أهالي المدن وإلى الدول الأخرى والشعوب الأخرى لكي يضمهم إلا ما يسميه كنيسة الرب. الذي يقرأ رسائل بولس لم لا يستطيع أن يجد دليلا واحدا ولا كلمة واحدة تنسب إلى عيسى عن عالمية المسيحية. أنه جاء يعني نحن في في في القرآن الكريم هنالك كثير من الآيات الكريمة. أن القرآن جاء إلى الناس كافر وجاء الرسول بشيرا إلى العالم إلى الناس لكن لا تجد في حتى الأعمال بولس ورسائله كلمة واحدة تثبت أن المسيح كان يدعو إلى عالمية المسيح. بالعكس النصوص الموجودة هي تثبت أن هو جاءت للخراف الضال من بني إسرائيل وغير ذلك من القصص التي يرونها مثل قصة قصته حينما كان سائرا في فلسطين أو شيء من ونادته امرأة أن يشفي أن يشفى بنتها فرفض لأنها كانت من من أمة أو من شعب آخر. فإذا هذا هذا تحول نوع من التخطيط السياسي لبولس لكي يهيمن على المسيحية ويمسك بزمام القيادة فيها وأكثر له الأتباع يريد أن يخرج من المجتمع الضيق المجتمع العبراني ثانيا التثليث ويتبع ذلك ألوهية المسيح وألوهية الروح القدس لم يكن أيضا هذا معروفا التكليف وألوهية المسيح والروح القدس هذه كلها أمور أيضا لم تكن معروفة إنما قال بها بولس لعلكم سمعتم إلى ما ذكرناه أول محاضرة أول كلمة تصدر من بولس على أن المسيح هو ابن الله لأول مرة أن عيسى وابن الله أيضا قضية التكفير كون عيسى هو ابن الله ونزوله ليضحي بنفسه تكفيرا عن خطيئة البشر قضية التكفير وتكفير عن الخطيئة وما إلى ذلك هذه أيضا تدسب إلى بولس في العهد الأول للمسيحية أيام المسيح وما بعده بسنوات لم تكن معروفة. الأمر الرابع قيامة عيسى من الأموات وصعوده ليجلس على يمين أبيه ليحكم ويدين البشر. قيامة المسيح أيضا هذه من بنات أفكار بولس فيما يذكر. المؤرخون الثقات من المسيحيين بس المسيحيين المحايدي يقولون مثلا من يقرا رسائله يجد فكره الشخص الضحي الذي يقدم قربانا لله كفاره عن الخطيئة فما بشر به عيسى كان ميلادا جديدا للروح الإنسانية أما ما بشر به بولس فكانت ديانة القديمة ديانة الكاهن والمذبح وسفك الدماء طلبا لاسترضاء الآلهة دائما كانت تقدم القرابين إلى الآلهة فكأن القربان هنا بدل كانت تقدم في المذبح صار هو المسيح هو القربان لله ليكفر عن الخطيئة وكأنه أحيى الديانات الوثنية وكانها موجودة في الديانات الإغريقية وغيرها الأمر الآخر موقف بونس من الطبقة الحاكمة الذي من السلطة أو من الطبقة الحاكمة يعني هذا الأمر بحاجة إلى أيضا أن نطل عليه لأنه من العوامل التي أدخلت أو ساعدت على انتشار المسيحية في الدولة الرومانية وعند الرومان فهو جعل الطاعة الطبق الحاكمة من طاعة المسيح يعني إذا أردتم أن تطيعوا المسيح فعلا فيجب أن تطيعوا الحكام وهذا أمر جدها يسلط الضوء على دعم الطبق الحاكمة فيما بعد لأفكار بولس وتفضيلها عما سواه وضرب كل الأفكار المناوئة لبولس. فهو يقول للعبيد: يريد أن يكرس هنا يعني يجعلها قانون. أيها العبيد، اطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح. لا بخدمة العين. كمن يرضي الناس بل كخدمة المسيح بل كعبيد المسيح عاملين عاملين ماذا مشيئة الله من القلب خادمين من بنية صالحة كما للرب ليس للناس يعني أن تطيعوا سادتكم أيها العبيد كما تطيعوا المسيح ويجب أن تكون هذه الطاعة من قلوبكم بنية لا من خوف ولا من رعب يعني شغله يريد أن ينزل بها إلى الأعماق يقول في رسالة أخرى جميع الذين هم عبيد تحت نير فليحسبوا سادتهم مستحقين كل إكرام لألا يفترى على اسم الله وتعليمه يذكر إلى أحد تلامذته ذكرهم أن يخضعوا للرياسات والصلاطين ويطيعوا بعد كل ذلك نستغرب إذا دعمت دعم الملوك والصلاطين وال والأباطرة دعموا موقف بولس وساعدوه على نشر أفكاره هذا يجعلها, يجعلها كأنها دين طاعة الملوك والعبيد أن يطيعوا السادة وإلى آخرها طبقية طب ما وظائف المسيحيين هو يريد أن فقط ينشر ما ما قيمة إذا لم تكن وقف ضد إذا حاكم ظالم أو إذا سيد ظالم يضطهد عبده هو يعلم ما كان عليه وضع العبيد في الدولة الرومانية ربما الحيوانات كانت تعامل معاملة أفضل كانوا يتسلون بـ بـ بأن يصارع الأسود يأتون بالعبيد ليصارع الأسود في, المعا... في المح... الملاعب الأولمبية ويتفرج الرومان ويضحك ويتسلوا بذلك وكم من وكم من إنسان ومن كم من عبد نهشته أنياب الأسد الوحش هذا أفصل شيء كان غير الاضطهاد اليومي الذي كان ومع ذلك عليك على العبد يجب أن يطيع يعني هذا الأمر ساعد على أن تدعم السلطة الحاكمة مواقف بولس. لنلاحظ أيضاً نحن أشرنا إلى بولس ولوقا في من قبل. من ذلك بعض الأسقف قرطاجنة أو قرطاج يقول إن إنجيل لوقة ينسب كله إلى بولس. بولس هو لم, لم يعرف المسيح فكيف يمكن يعني ان يكون انجيل لوقا لوقا هو فعلا في انجيل بهذا الاسم مهم يستند عليه المسيح وبولس يقول أنا, انا انقلت انا لم تأتي اتي به من انسان كل كلامي هذا اللي الانجيل اللي عندي ولكن كيف جئت به من المسيح كيف شفت ينقل لك قصص مرة شافه في دمشق طريق دمشق ومرة أخرى ما دروين وين ظهر له فقصص لا, لا تستطيع أن تناقش لا تخضع للنقاش العقل لانها كلها عبارة عن أسطورة أو معجزة يسميها سميها ما على أي حال يبدو أن أفكار بولوس لم تصادف هوا في آسيا وفي الشرق حيث مهبط الديانات ومثوى الأنبياء ولكنها انتشرت أكثر أيما انتشار في مواطن الديانات الوثنية كاليونان وروما دغريق وبين الشعوب الوثنية دغريق والرومان صادفت هوا في نفوسهم لأنها تؤله الإنسان وبدل ما تؤله ده ليؤلهون أصنامه وممكن صار إلى إنسان فممكن قريب إلى عقولهم أما في في المناطق الشرق الشرقية فكانت الوحدانية هي الطاغية والتوحيد فرفضوا أفكار بولس ولذلك يعبر بولس عن نفوره من الشرق ومن المسيحيين الموجودين فيه. فيقول أنت تعلم أن جميع هذا رسالة إلى حتى لامدته في مثاوس اسمه أنت تعلم أن جميع الذين في آسيا ارتدوا عني. جميع الذين وين؟ في آسيا هذه مهمة جدا يقصد بآسيا المناطق الشرق عموما رفضوا أكواله لأنهم وجدوا أنها تعدي على الوحداني رحيحة بينما صادف هوا عندها لأثينا عندها فلذلك سنرى بعد ذلك حينما نستعرض العقائد المسيحية نرى الدور الكبير الذي لعبه بولس. هذا صورة مختصرة لما قام به بولس ودوره في تأسيس المسيحية حتى وصلت بشكلها الحالي الذي نراه اليوم. في المحاضرة القادمة سنتكلم إن شاء الله عن أسس العقيدة المسيحية.